أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتكين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحر إِنّ بَلَقَد جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَتَىٰى سَفِيهًا جَهَنَّمَ مَسْوَدًّا لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا مَنْ قَادِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ كَمْ خَاسِرُونَ قل أَفَرَا ٱللَّهَ تَأْمُرُونَ أَمْ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ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 بود وكمن الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ